Araw na ako sa mga nagmamahal. Dako. Buklamo sa بعد pa ako. Ishawit nagbabagdin ng nagmamaligaw ng الحب جريمة بجد لما حدش فاكر حال <تصفيق> بعد ما بنعمل خرب نلاقي الخرب غضا تترى <تصفيق> أشكال والوان حوادين من فيهم قلب وعطين واللي بنحتاجه في وقت ما احنا مش هتحبونا بماذا ما تجرحوش جراحيين اللي عشق طريقه بعد ما نجملهوم سوق وخلي احلم بقوا خليك تفرح Hindi ako ang gumagamit ng mga kagamitan ng mga kagamitan ng mga kagamitan ng mga مش عارف الانت الاخرى ماشي انت ايه الا للوحدين او مال ناس ماطرى تتعب وتحاير حتى اصحاب ما الحزن الحزم لايالي كتيرا هيا كي وقت الضحكة عصايا هيا لي وحق ومال وشالد تبدي انا كل حاية مش طلبة برخامة صراحة لدنك بالارشات حمام نايم عينيين بنفطر مش شايفين قدري مهما بنكد عنو ونقدر التانيين في بدال العين بمعني مش شايفينه انا سامعينه اصل ان ده المهم قبل بيموت وجعني اسمحيلي اقول لك انك انت كلبه تجري ورا الجري هنتي لقلب لي فيكي <تصفيق> كل حاجة وحشة عند موت ولا انا رجع من بعدها